فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدهمه فاذا هو زاهق ولكم وين من ما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل وال انها لا يفترون ام يتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسالون عما يفعل وهم يسالون أَمُتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَحْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ